التسجيل الخامس والأربعون استمع إلى النص ثم قرأه واملأ الفراغ بالكلمة المناسبة جاء في أول وثيقة المدينة هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. بأن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وشارك معهم مشاركة في جهادهم أمة واحدة من دون الناس،